اللهم صل على محمد وعلى آله واصحابه ومن طبعهم بصان إلى يوم الدين أنا بعد عن قسوة جنة تفسيرك قرآن كريم كهاء درسك أننا وحنا قبل آبنا آياتك بعد من سورة الجن قال الله تبارك وتعالى Smilla Allah Maghi Sankilava Allah ar su Arahmanin Naharista Gud Naharista Al Arrahimi Allaha su Arrahimi Naharista Garkan Naharista. Um Kudan Navigasubana Uhiya Iraya Wahal iwahiudi ando no, Shani Istama a Ina Diga Nafarun Koh Koha so Min al Jinni Jinniga ka kamida. لقراءة القرآن كيف نقرين هكذا؟ وفقالوا أي رهدين وفقالوا أي رهدين وفقالوا أي رهدين إننا أنه سمعنا وحا مقالنا قرآن قرآن قرآن قاسو عجبا ذا عجبا يأخو صاحبا قرآن قاسو يهدين كوهنونير يرماني طبعه قط اللقف كير راحا إلى رشد تسلان فعام النبي أنه وارهما ولم نشرك بربنا احد ربنا نلوذى كما أنه أحداً قفنا وأنه شأنه تعالى وحاصرنا إياه جد ربنا ربنا هذا مدى سيوين كيسا ما اتخذ مصر ما يسمى ربنا ان صاحبة حاص وأنه شأنه كان شأنه بوحوها يقول إليه رابان سفيهنا من قابت يدا على الله الذي دوشي سشباباً حجوده وعن انه ضرنا وحن عمرين ما ان تقول الانس والجن انس يجي منو ليس كذا قال لك ركيس كذبان بين ومن شانيه كان الرجال ركيا وحايهن ركم من الانس انس إنسي وحيه سيادين هم جندي رهاقا حد قدب إياد دقيان وأنهم جندي دنوا وحيه ملايين كما ظننتم كما ظننتم إذن كإنسي غالبه صداد ملايين اللهم يبعث الله الله أحب نسلسوك حيني أحدا قفنا مركلا بنتوكا الله سبحانه وتعالى وقالنا وقالنا rasuulkiisa suufan sallallahu alayhi wa sallam saboot kan yaa jinni u yimid jinnigi waa nagaysteen quraanka waana kuma yeen marka markaas ay nagaysanayaan nabiga sallallahu alayhi wa sallam ma ogay ka dibe ilaahi u sheegay ilaahi baa u yahay oo u yiri jinniyaku dugaystey waana ay qurumeeyeen oo dadna daga suufan وخالا وحيو اي وحيودي انه شانيه استمع نفر من الكهنه لدغ يستن كهود من الجن جن이가 كمئ ا اي للقراءه قراءتي انا فيني ان لدغ يستن ساس لي وحيودي الجنigas نا واقوي الى الله سبحانه وتعالى سوره الاحقاف شوغاي واصرفنا اليكم من الجن يستمعون القران ف الجن يا الله سلهي ما بقى قرآن كان الله عليه وسلم إمام الباقوي أن ربما معالج التنزيل كوهو يرى إمام الباقوي اختبت معالج التنزيل كوهو للسقال أيها هايين وحين كيما دين مجالة لأن النصيبين أي من كبتها وعندما كنت أحد أصدقائنا النصيبين كيما دين يسقال أيها هايين وقيل التضرير هايين Ka kõu kõik kõik mõik tehe, Fakalu vahiradine märkai tehe, Inna anna kõu samihna vahem makalnei Qur'aanan, Qur'aan. Qur'aan kõas oajajabin, vahajabin, Yaku sahib. Ma'na haa, Qur'aan yü teajajabin. Qur'aan lai yabayu. Aatab kõik tehe, lai yabayu, li balaqati. Qur'aan ma'na hau haambarsin إذا فالصحة حديثة سيدة أبوحي لدريه قفك المقلاو واللياب أعجب أن لا أعجب وحوة القرآن أعجب يا لياب الصحيب اللي بلاقاتي القرآن قال يهد من قهنونين أي من التبع وقفك الرعا إلى الرشد التوسع أي إلى السواب من التوحيد والإيمان قف الله قفك الرعا قرآن قال يهد من وأأمنت توحيد والإيمان ضق وحوين تلحيث يا إيمان أف كاسا غرعه وكبر كان فأمن النبي وهو ميله قران كي انت دغيس ما اس كما ان تن جنغي وحياد ان وارهم ايني كون مركا و هو وي قال اي قصران تايو كفرين نقبين رسل شملوا صوب برئين ولا المشرك لوذا جئنا بربنا ربك ان احد الى ابيس احد ابو الدر المنون احدا وانكرا في سياق النفي طم لا ملكان مقررا ولا نبي مرسلا ولا ولي صالحا رسول مرسل حتى ابو الدر المنون ملك مقرب ابو الدر المنون ولي Qur'an ka adam dhageysay inay on rumayney saaxan ka faa'idi shirk ila ka fogaano Wa Allahu Ta'ala annahu laa xiraal labi oo toban go ay soo laabdoonta marka ul uhiya iray annahu taas waxan fadhahay in kumob banaama maxay eleena in faal meel fi saydakt فقال ان سمعنا ان باصنا وحن كسر ما بنار محايل ومقول قول انتقلت وانه الى اللبيه طون قور لو سواد فيو ان يا ان لودوا بالاقي لو لوك بنات بان ليره وحا لو عفيه انه استمع ما الفاعل فربك ان الله يرهدو وحي لهي وحي وديكو عفن حديث يرهد اننا شينغيا وحي يرهدين كعفن وانه شمي تعالى وحا سريت ربنا الرب قد عظمتيس الهي صاحب وطن حاسب الصميسن ولا الولد حررنا مصميسن ربيجين وكسره يا انحاسي يا حبور يا يشو مصميسن وانه الشيء اللي كان الشيء يروح وهذا يقول الى يدنس فيهم المنقاب يدا على الله الا تشيص شابا حي غد قول او حدد يجو اي يا كل وحال لو لا جيدا ابليس وماني تابعه ابليس ينترحوقا ويسفها بس واسم جنس لكل من زعم ان لله صاحبه او ولده وجنسه يقف كرام ابليس ينترحد وي واقف قصه واقو عند اودي اله باقسمه اما اله يا من قاب تو مركوا وصاب واحد غدوهي واقو او جوقه واحد غدوهو الظلم وان انه الله الا دوشي سكري بيا وخيرهي وخيالها كينى شرك انو ضخمه او اراهن ولكو اسمين cid yiina waa sheegay iyo insigina waa sheegay barka waxaan ismiideeyay jinnigaas حق insigaas oo dhan miya isku waafaqay baa saas aan siiwiin fiiri inaa sadabku ay ku baad iyoobayaan qofka qay arkaan dad tirab badan oo wax isku waafaqay ruhiyada وفقاً بأبناء يعني بأبناء المرآة أتحدث وعما أنه فأنا وحاً ملايين أن لا تقول الإنس والجن إنس يجن إنساً كبيراً على الله اللي كوركي سيكذباً بأ لكن فلما سمحنا هذا القرآن وآمننا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك مرآة القرآن كأنه يكون من الماء مرآة القرآن كأنه يقول لهم aqoobay magere ilay cambeen sheegayee waan gaushaan iyo kaan ragal oo rag wax yahay ragow min in insiga kamida yaqood inay magan galaan bi rijaal rag ragow min cinni ciniga kamida faazadu insigi wax ay u sii yadeen hum jinigi rahaqan had gudub iyakin ormel et la et degen wahay ka cabsay jireen jinniga besher degen markaas ay wahay bii jireen a'uudhu bi sayyidi hada wadi min sufai qawmi wahan magan gala ulay bay jamac jihin wahay leen nahudu wahan magan gala inna bi sayyidi hada wadi wadigan waana ka magan gelayna min sufaahi qowmi qoom kii sakooda mankaabta moriyaanta kuwa sakooda magan gelayna chiniga moriyaanta inay na diban saasidii jeer markay sidaas yeeleen awl cid insoo إنسي مرة جنة يكافسة ترى والاكالعسة ترى الإسمان سؤالي ترى مركا يمغان غرام هذا جنة يكفر مركا سيدن الجن والإسم الله إليه أول جنة نبدو نبي يهو قم يالك جنة أول جنة ينام حكومان لدينا قرية لكن هذا هو موحبات جنة ينسبان لدينا قرية خلاص مركا سيدن الجن والإسم أي دباطو إيه أرجج حكو سياليين isigi meshilehani adnasiya ayob waxay leen magan gali ameer karbi wadha absidilini maxayna annaha dayeelaan waxa dhimaayaan xoraab dhimaayaan magan gali هذا وارب بحنا هذا وارب بحنا فزادوهم رهقا لما معنى لو فسر زادوا فاعل كواحد الى انسقا فزادوا انسيا وحيوا زيادين هم ترى الجنكه رهقا مركز وادقياهم واحد قلت اه حتقولوا كيف يسل وين يا انه يراهم زدنا الجن والانس سيد اخوه معنى الله بات حافظ كنا وقاما يفاعلك إلا وقالي يور فزادو وودة چننك هم تنع إنسك وعندما تنع إنسكي وحين كريران چننكي نقول بذباريا فزادو چنكي وعي نسي هم إنسكي رحاقا عبسي خوفا أي نسي يدين عبسي خوفا وإرهابا وذعرا سوف اه وعايو سيادين ابسي يا ارغغحن اي اسيادين جنني انسغي ماغان قالاي ارغغح يا ابسي اسيادين سي ايو بالسلامه او قفك يا حنوصبي وعلى صغر تنف مركز الليوكي عدود الله قبنا هاية نبكي نوال الاركيب عدودكي نوال الاركيب وإن عافمادكي مالاركوار بي قفكاس الدونكاس وعافماده وعلى اسكاليه النافكاس نفك يا الله قبنا حبك يا الله الشيطان Paavõi on inferiereid alla sardiinile, tsemine, paavõi on alla karina, dengele dube, halas, halas, halas, wa ka kale yahay marka dhagar ka yahay waxa uu maleenaa nimankii igu mudaysnay wada dareeyay igu mudaysnay wada gudii igu mudaysnay markaa waqtigoodii hille gareen maleenka neefti soo qafta wanki soo qafta ciilmad yahay la kari waraabada idinkii miyaam soo qalaq kale qalaq kale taa meesha Ja see, et ta on lohastanud, et ta on võtnud, et ta on võtnud, et واحلامسيو لما ما كان قالا الا ما كان قالوا ودارت بهم مشركين وقالوا ودني من جسك وطريقتي في شياطينكم طريق الشيطان والله نبينا صبانا صلى الله عليه وسلم حديثه صحيح مسلم يقول لعن الله من ذبح لغير الله قالك اله غيرك الله نعلق الله امي ونعلق بيال وملعونين باتكم من جسك الشري ياب bilaayeda xoolaha u qaayjin wax arif qatar hafada la gaaha wax oo qotma marka tuubni malee guriga ka tagay isku soo kashay والله شي وعنهم جننجه وعنهم جننجه ظنوا وحي مليهن كما ظننتم مشركين في حرب ست مليهن الا مشركين تعربتا هيا بحثين كرييه وعنهم جننجه ظنوا وحي مليهن كما ظننتم ست مليهن الله يقاص الله احد اله احدنا اوصى صابحنا ومركلا من طعنا قفنا الله سبحانه ومعنى إيوه ماذا ضمنا إلهي سبحانه الله يبعث الله أحداً أي رسول رسول ضمنا أتكذب الله سبحانه لما ضمنا هو ضلال وأنه أنه يردنا جنة للمسنا وحن ضربنا السماء خضر السماء سمد وركد فوجدناها سمد وحن أغاني مريئة إلا قد بوحي يحرساً ويرديوه حرس كاسو شديدًا أبقى إيه وشوهوبًا دنباب بروه وعنّا أنكو كنّا وعنّا حين قبل مبعث دهي انتا رسولك لصول ديرين نقود دو إنا فريساً نو منها سمد حجد حال أي كأها دين مقاعد ميل الله فريستو مقاعد فما يسطئ الآن اطق عبد الضالبين وحسوتك يجد وخرو هنا يا له لنفسي نفسبيس الشهاب ضباب بر بقادر تاسو رصتن لو دي اري اي انفق لو تورو وانا انغ لا نذري ماكنا شر بدمي يا اريد مخلوقا في الارض دونك كركي سكوغان ام اراده مسوخ لا دونا به مخلوق الرب هم رب هنو ان طنبهي نال سو ديرين صلى الله عليه وسلم شيابينته وحاي سمي جيرين سدا حديث البخاري <متحدث> قحاف القرع كن كل شيغي لكن سوره الصبا صب اللهرمه سو شيغا سو دمايتن شيابينته وحاي سمي جيرين مره اي روان اني لا شقيان باته وحشيغا kowa wa hawaybul ka faliya kuwa kutubah rubad mugarta shaydan ruga kuwa maryamee dadka waxsheega shayadinta meelaha ay dadka ka baadiyeen waa halkaa jurudu shaydaan waxa إلاعي الصماء صماء الدنيا أكتئة فريصاني مركا الرب حروق وحكميه ملاعبته آلاء وخضوه أيام مركا سيكدل اسوائي ماذا قال ربكو رب محوي مركا سيقوه هم حملة العشر وعليه قال الحق إلهي حق وقهده ساسيا ساسا الله شيئا قفكاسا بمنا qof ka saar darama qof ka saa mulkiga kasuulay maraxweynahaas kaasa xizilasiina kaasa waxa weey roob ka dhaa qof ka saaf maada kaasa ciigana waxa ilaahay qadmiyay ay maqlayo sheegamaayti mudowta wa maqlayo walis urdiin kelmadays waxa uu sheegay qof uu xashaa baa dadkiisu sheegay ma saasabaa nabii kooriso sallallahu alayhi wa sallam boqol beermo ku daa ila dadki maalin wal maahuu maaraa imaamana wa baranjiigu warkii heliima ma aanid ka soo baan boqol beermo ma ka boqol halkaas midaa oo run todnoqday alufidnooba alawe wax ka adeyse ma ma aan heglaxano ii sheeg sidii ay noqotay halkaas miiqallo u gooyeen faasir markaa warkaas u ملائكه لا سو دجنا قران لو سديق ملائكه قران كي لسودج مريكو جبريل قران كي لسودج سي ايصان قران كا وقو دفي الشيطان او جي نابو حافيو تفكي واش كا قران كايره يحرق من دا قادنا قران كي تنلابات من سماده ايه قوبيه ايه فريسه چرينه اطنان جنتاله اواته حيث ديگاه هاسه هو لحكه گوئه مرکه هاسه الله بفانه مرکه فريسه ماغام تسيه گوبهنه ايه مدح هو دروه ايه مرکه ورد ورام با جنتاله اودي افسه مرکه مرکه تدينه كوبهات ايه جنتاله لليسو دع مدح ايه دروه ايه تس او الله تنه ايه irki marah walagalii waayay war waliga keenwe anaga magaramayno meelaan farise chinne awal malee yar baraha dad وحصوبه حتى واحد على الوقت قاص ضمك ديجانا عرفتها اضوامدي راهي خريان قولي سديرالهم واو ادونك ضما خرابه ملي اركنت ولا والله اول مره من في لكن ملي نبي لا سوبر شيءات دينتي ولا اسكتيه مركاسا قلت لها تاع ولا ولا وقع مركاس يابين ماكي بايز دجاني ويراهين Ma lahe, mul on väga hea, et see on nii tore. Ma kaasin, et ma lahe, ma lahe, ma lahe, ma lahe, ma lahe, ma lahe, ma lahe, ma habban xidigiir cirkiila ku oolinaa sidii u dhacaayeen ay dhammaadeen allee cirki wax ku ma noqo laakiin bay irkiina ku laayeen xulacnaa dhacaayo allahuba ma leenaa yero ninkaas inuu yahay arriintu ninkaan aa wax weyn leeyay waddan maxamed sheekh aa Markathi e Kawabi Chinni, Marka Islami. Why anna and la masana eight balatna wan baratnai asana and had samai ku muri او ملاعقه ايوه شهوباً دنبابو نوح جنتاله لك وحوه ينجوماً محرقه شهود واحد دقاء وحبوبه وعنى أنه كنا وحناحين ايه قبل مبعثه انتا نبقى لصوب ديرين وعنى أنه كنا وحناحين قبل مبعثه انتا نبقى لصوب ديرين نقودو إنهم فريسا من منها سمادا حقيدا حال اي كأها مقاعد ميرال فريسك اللي لصمع الله أكبر بنا المقاعدة كصفية مقاعدة سوى لصمع مقال أسوناقك سمع ذلك مالان كفر يسألني أن قطعهم كألم حتى الضلبين وحسور بغيست يجيط وحبه لأي الله ديس شهابا بمبابور يكدغو غووي ان نكيمان مخريقا وي يكيد وهو هل يا النفس هذه سي شهابا ضمبابر ضمبابر ما دي لا في به حتى إذابت وضع فهيري لو أتنجر ومؤمنين الشرق إلهي أمان نسبية خيرك يهروك يا ربي أمان نسبية ما بجو يريه وشرر ليس إليك شرق إلهي أمان نسبية معي ردان فهيري وعنى لا ندري مؤجن لا دلاتراه وعنى أنجن لا ندري مؤجن أشرر أريد بمن في الأرض ملك وعاقصة برمية شرر الله أمان من الهلادي الرضا أَمْ أَرَادَّ بِهِمْ رَبُّهُنَا شَدًّا فسي رب يقول لهم أنه يوم الضوار مال يالا رب يوميس بأمر كائران وأننا أننا من الصالحون وأننا من الصالحون ددوان ورأك سمعيان نكام متأحايا ومن دون ذلك صالحين كواعان أحينا وأننا متأحايا كنا وعان أحينا قبل استماع القرآن in faan qur'aanka dibeegaysan waxaan ahayn daraa'iqa dariqooyn dariqooyn ku qidatan ka taksan wa anna annu dharnaa wa han yaqiinni wa han yaqiinni oo ogaynay alla nu'jis allah allah ina nan aajis gali keriin fi al-ard dulka kurki sahalan ku sugan mahay wa la nu'jisahu allah ina nan aajis gali keriin واما ان انه لما سمعك الوتاهرون كمرك المقلمين امن به وارغمين فمن يؤمن بربي فكر ربي يسغ ما يعني فرايق قاف وكعب صما بخصم مقسان او من حسناته لا مقساميو ولا رهاقا ظلم من كعب صما او لو ظلميو بسيهات في سييتي ان سييتي سلسيه وانه اننا منا وحا ممد بعد سماع القرآن القرآن كانت مقال مكادي وحا نقمد أحابين المسلمون ضغ مسلمين ومنا وحا نقمد أحابين القاصدون كوى كل إحدى عن الحق لا أسألنا مد أحابين فمن أسرنا قف أن لقفك إسلاما فأولائك دوتك إسلاما تحرروا وحي كددين في شيطان قصمان وما القاصدون كوى حق كل إحدى ميا فكانوا قوى سوحي أحابين حدداً حابداً نارة الوشيدة لكي نمى حالة أسنة حابداً قال تعالى إليه وعليه وعليه وعلي استقاموا هذين كنت أصنع لها يكون على دريقة الدريقة الإسلامية لأسقيناه وعن كوراً بله الماء بيهسو غدقاً فرضداً لأنه سيعمدوا امتحان فيه في الماء بل كاشف لدينا إيْنَ كَابَلَكَ دَاعِيَا وَمَنْ يُرِدْ قَطْعَ لَطْفِكَ كَجِئْتَ عِنْدِي رَبِّي رَبِّكِ لَأُسِدِّ السَّيْفَ يَسْلُكُ حَبُّهُ غِلِنِيَ عَذَابًا عَذَابَ آداب. أَدَقْ إِلَيْهِ وَإِنَّهُ سُعَاوَ وَتَعَالَى وَإِنَّهُ وَرَمَا يَا جِنِّي وَحَالُكَ بَلْ كَوَرَمَا جِنِّي وَحَيْرَنَا وَإِنَّ أَنَّهُ مِنَّا وَحَنَا ومن وحدنا هذا دون ذلك ذلك اللي بمعنه أيه النقو كرته ذلك إذا نقاط دون عربة دون ذلك ما هو دون دون لبط لبط معنى كل ما كرته بمعنى غير إيا بمعنى أقل لبطا ما نسمع نقل تحبه اسمعنا نقل تحبه هدين لبطا ما نسمع دون بمعنى غير وكتما باه وحين طيدا in tamam quran kam maqal waxa u kala qeystirin dad salaxin ay dad gaaraha saxan maqal quran ka inta tamam maqal wa anna anaga minna wa anna qadaha as-salaxuna badwa wana kasb oo abay suratu al-ahqaf alla ku sheegayee waxa wayan quran ka ka hortu tumti hore laysaabe dhukutubti hore humeeyay oo diintii nabii muuse ومنى وعاكرون ماذا دون ذلك أي غير ذلك صالحين هو أنحيب أو غالاء غير ذلك فسوال دون بمعنى غير وعاكرون كبير دون بمعنى أقل من إليك وعاكرون ماذا دون الصالحون تتوين ونكسين ومنى وعاكرون ماذا دون ذلك هو صالحين كالسفيف وكسرة و محويه الانصارين كاملين صالحين فسوي قوه قصته اه اي وحويا الناس ليس صلاحهم كاملا وحا نغمد اهداب الانصارهم لم يستمر اه دون ذلك اي قوم قم نغمدها قم كاس دور صارفين طاسقه وكهوسي او صلاح اي ليس صلاحا كاملا لمداص قيب سنه كنا واحنا هين قبل سماع القران يا قبلص قبل قبل استماع القران ان طنا القران كدغيسب كنا واحنا هين اي قبل استماع القران ان طنا القران كدغيسن باقي قد طريقين ماهين dari qulkum kibtakan kalaksa firqahi iskrafa usida insigu yey firqahi iskrafa jibu rawasafa rafidah bujirte sida insiga bujirte kuwa shi'a rafidah bujirte wa anna anhu uge mon yaqinin may qur'an ki dageysen bay alannu'jisallaha allah inanna najiz kalikiri fil ardun ka kokki ولا نجد له علينا من اجد كان يكرن هرابنا هارب من حال ما الله مشرو رسلنا الله امنا به واعتما اننا فمن يومين قطع الله قطعه ما يبي ربي ربي جيس فلا يقافوا كعب سما باقصا مقصامين او اتكبوا شخيصة لكا مقصاميو ولا رهاقا ظلمنا كعب سما ظلمان بالزيادة في سيئات إن لا ظلميوه او سيئات وصل سمايه صلى الله وعنّا أنّا منا وعنّا, وعنا منا وعنّا منا هذين المسلمون وعنّا أنّا منا وعنّا منا هذين بعد السماعي القرآنية القرآن كانت ذا مقال لي كذلك المسلمون ضد مسلمين هو قرآن كيف ليه وعنّا وعنّا منا هذين عن الحق فمن أسلم حتى نأبال كوريك للشيغية فانما اسلام مقص الله وطقي اسلامه اليه هو غي السنه دا فاولئك طك تستحروا وحي كدالين نشتر توصنا طريق مستقيم و تنر ثقره قاما و عمل قاسبون هو كله دين عن الحق وحي اهابن حضرا حاضر النار تغشوا لجحنم حاله اي جنبه وصلنا تو حضرات حضره جهنم الغشيد اي ونقر طكن قران رائع قالت علي لهوه يري وعلى اللهم استقاموا هذين توصنا لها يملكوا قاسدينك قاسدينك وعقك اللي حذين هذين توصنا لها على دريقة الإسلام وضم الإسلام لماذا هذين كل توصنا لها يملكوا لأسقيناه ووراويله ما أنبيان كانوا وراويله بيهو قدقاً ايكاً زيراً فربداً ربعاً قصر شروعي بركاتك عركة نصدكي لها وأبعا كينا للنفطنهم سعى وامتحانوا فيه في الماء بيها سعى الامتحان ومركا من أعلى هايكو ما هل اسكحوا إليك فار وامتحان بل إنا تكشف لدو إينا كوكي لدو لما سعى الامتحان روك وامتحان وضغطا للمركة الروك ومركة الشرطة خاصة البيضية مركة إصلاحية ومركة الروك الموت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 مكا سفياني مرت عقب تاس واكو فشل من ادي اول نمعلا لين لا سفياني لا شوفي مركنن اد الروق الله وها اسينه له يلي نفس ما برا قيمته على الطريقه waa la mustaqam habay ku toosaalahayeen kuwa muqsiinnta ala dariiqati dariiqadi oo dalal ka ehed habay dariiq ku nas ay ku dhaganeedaan oo ay san kal leexleexan ala dariiqati dariiqadi oo dalal ka ehed oo ala dariiqati barara hadan ku toosaalahay nimada qowmi misalaba adba furee wa mas'alaha dad faamto at alan fa waraka ka saxdaaku faagib bond dii kale dhagoonad ma qoonay ayadan waxaanay noo hadda iska daydiire oo xiriir ka sii هذا هو اسمك ماركة الضوء ونصد صورة الأنعام إلهي وإن آيات دعفرت ليه فرطرات وكفشيه فلما نص ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء إلهي رسوحانه وتعالى ماذا كنت تقال دينة البوانية وكنت تشوف أبا أولاد عضو أيها ونصلي لقرآن البوانية آيات كل شيء وديده البابل قائل قرآن أفرنا إليه ماذا يديده فتحنا عليه الأبواب وكل شيء سعاد الله فورا أخر مركا لصينا وأوضا حتى إذا فرحوا فري مركا يفرحين والله قف أصدق الله عن إلهي من الأسي كل فرح الله وعلى هذا إذا قردت أرنت إليه قطرت مركا يفرحين إليه بذاتيك وعلى صوله ومرت فري مركا الشيح دولده أخر مركا دقال الله سكيه وصول aa dinka iyo qabaha baa iyo ka Markas on teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, teinud, Mereka vahe el-ehtu qatarak. Haabidu kua kua kassr Wa Allah vissna kama muha baykutu osnale haayene ala dariga tibbalala wa dadabadila Allah skeyna huwaan waradila Ma anbi yobiyohu qadaqan farabbalan. Linnatke mahum si'an ugu imtihama wa imtihano. Fitnahu fihihi filmaa. Wa ma yu'uri kuf ذكريك وحليك هذا القرآن كي كا. شيسي كان اللباب معنوه من أعراب عن قبوله قفت القرآن كي إنو أقبلك كي شيسي أو قام أهو ماذا أقبله يا إيه؟ إنو حقيه كلام الله إيه ماذا أقبله؟ إيوه أو أعراب عن العمل به قد أخمده سقفك كي شيسي وإسكش شيئنا لكن قد وَمَنْ يُعْرِبْ كَوْكَ كَيْشَيْسْتَ عَنْدِي بِي رَبِّي رَبِّي سِلَحُسِدِي اي انا عن, عن القرآن كوك كيشست اي قبوله بكيشست يا رومنتي او عن العمل به كيشست يسلوكو وغريني يا ربي عداباً عداب توسعاد من عداب شديد عداب شديد وغريني قال تعالى إله وغلواناً المساجد المساجد لله الله ايهو سبنا فلا تدرر فاعدو الذين على طوبنا مع الله الله لا جيركي ساحب القصف وان هو شيء يوا خالو لاي وحيوده وان هو شيء لما قام مركو يستاغي عبد الله ادونكي الون النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الله حالك اعوذ قلوا عاهر ربنا سبحانه انما هو كلام ما اتبعوا انو وهن اعبودان بريا ربي ربيي ولا اشرك من اللذين يبي ربيي احدا قطا قل يا نبي ربنا سبحانه اني اني لا املك لكم اني من ملكي كره در دفعه ضر بكن كني ولا رشد جل جل برك جل بروشدي إن ما اني ان حنكرو. قول النبي صلى الله عليه وسلم اني انقل لكم من الله من حباب الله الى حباب قيسه احد قطفه ان عصيت وضا اصلي ولن تجد من هريه من دوني الا كيس عاله او هادي نلت حدا مكان لمغن غرو الا بلاقه لكن املك لكم وحان اني ان هركر بلاقا من الله، الله يتبعونك ان تكسر والرسالات... من الشهر والمسالات اليه، كيف يتبعون شهر من الشهر وَمَن يُحْسِلْ لَهَا قَوْكَ اللَّهِ عَاسِيهً وَالرَّسُولَ وَالرَّسُولُكِي سَقَوْكَ عَاسِيهً فإن الله يُحْسِلَكَ أَصْوَحَ أُوصَ إِنَا اَتْنَارَ تَشَهْنَامَا الْنَّارِ خالدين حالة يقوموا بهذه النار تنحل أبداً لن يتبعوا بهذه النار حتى إذا رأ مرك أي اركان ما يعدونه وحلو يبو هي من الاداب عذاب فسيعلمون وحي اغا دونا منكما اضعف منك طاقت بالنام فبلان هذه ما سرم حد الدرجاله واقل منك يران فبلان عدد حاجه عدد الىه ونا سبحانه إذا وامر ادمليس عباده بينما اسغك بوكل سجد ينسق ابو ري ابنها اللي سجد ينسق ابو ري قلوا هي لي عن او سمع وحا كانوا لي وحيورى وان فلا تدعوها عابد منه حطوق لنا مع الله الله لكلك ساحات قفل اوه يري الامام حافظه كثير في رئي يقول تعالى امراً عباده الهي يقول اي صبو الدمديس امره ان يوحدوه ان يؤكد اليالان في مجال عبادة مالها عبادة ديس ولا يتعى أو ان لا تطوق ان لا تطوق معه لكلك ساحات قفل ولا يشرك به قفنا ان وح لوو دارين قفنا ان وح لوو دارين الامام الباقوي وهو يري قال قتاده قتاده وهو كانت اليهود والنصارى اذا دخلوا كنائس ربيعهم اشرفوا بالله مشروح ايه يهودا وكريستانو مركي كنيسوده قال ان الههم شريك يا اله فامر الله المؤمنين مركاز صلاح المؤمنين طامره ان يخلص صلاح الى الله وكري اعلان الدعوه الضريضه والمساجد على كريا وسره الله كريا رقواقده اذا دخلوا المساجد واراد بحل المساجد كلها الا نوجب المساجد مواضع المساجد كله بقع ممان مكان نظة وكمع المسجد بمعنى مواضع الصلاة معايا الي وهو يرحصن البصري حبي النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد أحد وشعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً من قبل المسجد إليه ساستنات دي بممان مالك صلوكا كميرا الله كليها إسكاله الله إذا مهي روي السجود قالوا لابات وعولا مساجد وشمع مسجد حافظتنا قولك لابات واكينا سعيد من شبير أردك عبدالله عباسا يريد وحي تعي وحبنها لجيس سجوده مركز وشمع مسجدوه مركز شمع مسجدوه حبنها لجيس سجوده يو تضرر الله إسكاله الله أضرر تي وحديثي صحيح البخاري ومسلم امرت ان أم اسجد على صفحه اعظمه وعلى ان هو يرمى بمركز صلى الله عليه وسلم فتضرح في موضع على الجبهه والخد واشار بيده الى انفي ما بغو صم اشاره طبكم مركز سجوده وان جيه سانك لابد وهو انق ما هن وجهك كلي الدكتور سانك هذا بقدك لابد وهو مركز ما وليدين يا لاله قحمو وجي يا لاله قحمو واسد وركبتين اللي بين تشي واشان واطراف القدمين يلا بضع عروق فرهوبه واطبطب تفضل يا اسمر يا امره ما لحقنا هاي الامر الله الكني صابوري كل يسبو سكوده واعمل مساجد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 fadah macna loo rajeeda duladees ka duu yaa loo eeyne markay ku wad wax aad kadday chin digi waraad inta u bixinayo chin digi markay wax aad kadday chin digi la tugu chin digi yaa xawaa ilaahay nooga waramo chin digi إلاما خيتم ايرين دوشك سارما اكو سيت وكسو دو ويدن ميتور با سوغاي الله, الله, الله عليه الليلة في الحياة التي ستوصى تماؤه كلا تحت وحي سميل جريم ما اختياله هو حي تكمل فوق لأن هذا الشيء حانت عمله للمرنة والسودة جريم ماركا هم لبكا دامانيا بكا تماؤه وحي سميل جريم ماركا الليلة هو الشيء الشيء التي ستوصى سيدك انجا <تصفيق> ويسروا الوان وحي قصفتين فعام كركي سيدنا كلنا الله معنى الله كادو فاعلكو حقا نيجا الصحابة بي waaq warbixin tadbira ayana waajib digi وعنده شأنه عندما قام مركو إساقه عبد الله عبدونك إلهي يدعوه آل إلهي آبوده يكادوه صحابه إسوه يقول سكتان يقوله مع عليه دوشي صحابه هل يبدأ نرام دوشه إليه كالقرانة كنسي الوديحية معنى الصبيحات كادوه علي إليه كله إسي قال وقد نعيه وكله إسي وانا قولك المتعيق والدورتي وقولك الصبيحات جنين ييسعيل اصياح قرانك وخيره معاني اللغه العربيه واحده كامله السابقه يلا معناها صوصح الله حقا عن الناس يدري ا صب رحمه على تصودي لما قام المركوي سيغي عبد الله ابونك انه يرمي حمله يدعو حاله لله عابدك جنيني وحاي كو سكتين يقولون الى ما إليه عليه دوشي صالح هذه ليدان ران معناه واحد يتضوا اسقوط تلبت الإنس والجن على هذا الأمر ليدفعوا جنة يا إنس يا إسكوبة يا إسكوبة سعي نورك إلى الأدبيان سعي نورك إلى الأدبيان و أصحص ما قصد سعي نورك الأدبيان إنه شريرنا قوكا سبطة آآ قوكا سبطة قوكا سبطة قول لي واكنا ما شاد آيات دكتنا بإلحاء أيدي قول وحا ترنبك قول وحا ترنبك سبطة انما وعك لما اتقوا وحن طوبا وعبدا سد بحافتك قصيرا وعبدا وطوبا هو ترصعناه اسكنه تسوف قصره حقه قل يا نبيك سو بارا انما وعك لما اتقوا وحن عبدا ربي ربيك اسكننا ترصعناه اسكنه علينا اما يصبا يسجل يين سيو اما يصبا ولا اشريك له به ربي احد قلوا عاطرانا بقى سودانا وإني لا أملكوا لكم إني مهركوا ضررا دفعا ضررا دفعا دفعا دفعا إني كأنيو ولا رحشدين هنود إني كأنا إني مهركوا ربك ليه همامورا واحوا وح همامورا وحرب معنى دواهم حيث فيري يا برم آه معنى دواهم حيث وحيث حافظكم عنوه هي, هي إنما أنا بشار مثلكم آنقا بشارانا هاي حقا ما مكاودي إن انكلمتا يُرحى إليه وحان إنتداره ويوحيه داره وعجل من إباد الله أضام أضام الله إلهي كم دهانا ليس إلي من الأمر الشيء ماموك حال الشيء كمالي حال الشيء ماموك قونك كمالي في هدايتكم إذنك لإن هنوني انت نوح تراكم مالي أعوض مالي أنقفكم هنوني ولا هوايتكم بعد يوم الدين لنا تراكم مالي ماموك وصحباتكم مالي بل المرجع في ذلك كله إلى الله ارن كاظب الله العلماء كل جسم مامول النبي محمد صلى الله عليه قصوى بساط بيسيا لوي الى هي كلي جسم كمال النبي محمد انت استمر مامول ما سوره الايمان ان لا ليس لك من الامر شيء نبي مامول تفك من كد يقف كرا قف ايمانك كقافت ما و بين بين والقران ترى يصلح قف قف ايمانك كقافت الكثير من التطبيق كل شراء وؤ развит point من أجل ق مختلف٩ هنا من الجلد فكل هذا لايعم أفضل الاصرات ثم. مسؤول فقط ليس بقيت ما يقولون هان هذه العلوم يإعطائناه أنا أنا جيدي أهبان التي تقدم عندما نقول شراء الـ بركاتك اعتقدت بها همãy marka iyi maade in tarana ah masjid iyo adiga key fi kalu ragayana ma taqaan wax u dhig fi النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهي وإنه سبحانه وتعالى قل ده إني أنيقى لا أملك لكم إني مهنك رضراً بك ولا رشدنا منكم مثل إله أبنى ملك إسكرا سبحانه قل لإنبكى سبحانه إني أنيقى اللي يمتير من الله الله حديث أحد وطفنا من الله من عذاب الله أحد حلق في إجابة ذات إما إن عصيت وضع ولا نأتي بمنا هلاي من, من دونه على كاسوكي من ما أميال لما غنجره مكان لما غنجره مقبت بادن أم هلاي مجي لأيك كروه أحد البابي كروه إلا بلاقة ومستخنوه وعلى سؤال هذا الله أملك الله كنطرة ولا رشدك أي شيء أنني لم كروه هل شيء أنني لم أعوده إلا بلاقة وكأن الشقة عن بيض إلا بلاقة الجارسين أمينين هناك كروه من الله ، الله حكي سأنته أن يكسو جارسيه واتحاد الله صافيه ورسالته أن يكسو جارسيه الله تعالى أما سيدة جلاله إمام ربما لكن أماس فعا الله ده أن يطعه سيدة فتوحة واللهية والمرض ومن يوصل الله هم دوك الله عاصيه وووحه عمره ديده وووحه قرن الكاريه ديده وَمَا يَسْأَلُ عَنْهُ كَافَّةٌ أَسْوَةٌ وَرَسُولُ الرَّسُولِ كَيْفَ سَعَاسِيَ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْفِئُ كَأْسَهُ وَأُسْقِنَاتَيْنِ نَارَ جَهَنَّمَ جَنَّمَ نَارٍ ثِيرَةٍ خَالِدِينَ عَلَى أَيْقُوَارٍ دَارًا فِيهَا لَا تَبْغِي لَهُ أَبَدًا حَتَّى إِلَاهَا أَوْ فَكَفَّرَ تَرَبَّى بَلَغَ مَاسِرَ مِنْ جَهَتِهِ نَسَ حَقَّ قِرْدَارَهُ وَعَقَلُوا يَرَانَ تَبَوَّنَ أَدَدَ حَقَّ فَرَضٍ أَيَّكُمُ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ قُوَّةٌ تَرَى يَقُولُ سُغَتُهَا قُلْ وَآخِرُ نَبِيِّكَ صَبَرَ وَإِنَّ فِي مَأْدُبِ عَنِ الْمَأْوِي عَقْرِبٌ بِثَوْمٍ يَمَا كِتُ عَدُونَ لَيْنِي يَقُولُ أَمْ مِنَ الْعَذَابِ أَوْ مصير ربّي قيّه هو يريّا امدّا يه اي غايّة لا يعلمها إلا هو عالمون قيّه هو الله عالمون قيّه وحا مقان ومد كرور الضوامر وحا مقان يه وشهادت هو الله عالم الغيب وعمقا وامدك اوك فلا يظهر امامه يا الله على قيمه قيم كيسه احدا إلا من قف كما هن ارتضاء الرالي, الرالي كان نقضي من رسول رسول حالاء يهين الرالي كان نقضي فإنه الله يسلوك مخلو الجليا من بين يديه رسول كهوتيسه ومن خلفي رسول كجبال كيسه رسدا ملائك ديارسا ليعلم صير رسولك وأجاده أن أبلغو ليعلم رسولك صير أن قد أبلغو إليسوا جارسيين ملائفتو رسالات ربهم ربي قوت رسالوين كوسو ديبي وعب الله وقوبي بمال لديهم رسول شاكتو وضوحا قصوغان وأحسى اللواك وبكل شيء راح والباب حدد انترى إليه رسولك سوفوهم رابطك إنو كو وقت قيامته حق انا و ما اوغي ما تويه مسوي ادري حبي انا قالوا له لقدانا ما تويه مسوي ادري وقت ما يانو كلنا نبيك سبحانك ان أدري ما ادري أقريب ما اوغي من التوميه ما كنت اقوله لي يا بويه من العداب او القيامه عام يسال له ربي ما سر ربي جهه هو ايه مد ام اي غايته اليوم لا يعلمها الا هو يوم معنى اللّه معنى إذكى للمسانه معنى أجّلنا مدّوه اللّه معنى إذكى للمسانه مياه الله وياهنا يسوّى مدوه يهدده وضعه مكّل كرمه قيامه وقتك وضعه الله كريه هياكا ملك ميّقا رسوله مكّق ميّقا عالم الغيب هو الله عالم الغيب واحد كيف كيف ترصان وامدك اوك يظهر أمامك على قيمه كيف يسيحات القفل آيات القرآن المحكمة حتى الآن توقف غير شيئا كذاب ويقران كبيري إلهي كيب كيسا وممو كيقفنا ماركا لقرب الرسول والضرطة إلا من قف كما هن ارتضاء الله والرالك النقضي من رسول الرسول حالي رسول كان غير تقايب الأبيسية، ما هو الأبيسية فسرات هذا حديث سعيد بخارج وقال كل سؤال مدهورتي سجدارة كثيري وفينا النبي يعلم ما في غذب أنا أخبره واحد شخص ما يقول وحب ربه التحية نبيك الحبيب كل الحديث لا يعلم ما في قد إلا الله وحب ربه الله من أكبر صحابة نصاص بي صحيح المسلم قد أكبر أعيش إلى التري من زعام أنه يخبر ما يقول في غد قف الله قفك كنت حب ربه الشيء وحب ربه التحية فقط أعظم على الله الفريح ilaahi wukubayn aburtay gebur way ah, aa biru wa hada hayya malbuubi qol kayre da nabiga uga ilaahi bukubayn aburt qasina nabu wa hayya lilu wa khululu wa hada kirat taban ha kamida mark la قوصة مدينية مجرد تركي قولتها الله إلا فرانا يا كميدي سيديك بقالصة مكيدي على, على مضح قيامه هو وين يقوى يليك قارنوها الله أركي قارنوها الله أركي الدارة وحياها سألأ الله حيني انت ألأ وحيا دعوه انت ألأ وحيا دعوه لكن غيب مطلق وحيا الله خريه الله خريه فإن الله يسلوك وحيا قريه من بين يدي الرسول كهورتيسه اي ومن خلفي جلال كيس الرساده ملك ديار سانت اوردي نبي وغريقه مرك الله سو ديباي واحنا سي ان لوغو در واحنا لوغو جارين ماع الله ملائقتاس خوري دي جلال او غغري لي يعلم فصولك ويري ماله بدل لويري الرسول ان قد أبلغوا أبلغو فعق ملاعبته الله سواء وحيه ملك الجبريل ايا ملاعبته كوهره رسميك اللي يعلمه إنو رسولكو أبادت درابد ان قد أبلغوا ملاعبته إلي سواء ورسية خصالات ربهم رب بود خصاله الكوصولي الله وقوة بمال لديه وحي كل سواء وحيه ما الله شيء وحول والله سبحانه وتعالى علم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد